أما أن تعطيها كل وقتك ويعني تعيشها تتعطيك كل شيء هاجر الأداء إذا ليثا هاجر دمالي الشارع باع الحياة لم توريه الدنيا ما حاك لبى حي على الجيهة ومضى بأجفال السورة درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الفرى قد عافلين فراشه غدا ليفترش لي الثرار موت وسيد صفرا العانا موت جليدا متصبيرا أغرته يَتَكَهَّرُ وَتَزَيَّنَتْ فِي وَجْنَيْنِ رَسَدَ دَعَا الْهَنَكُورَا عَاشِقٌ شَجِينًا رَاحُورَا وَغَدَا إِلَيْنَا شاهدته منيّة والموت أسعد ما يرى فاض الحروب بهمّات موت وثيبا ومكبّرا كم قد فحل بغزوه ليل العاد مجمّرا خندق في تغريه يضن يكسر من ضار متوثيب في عزمه لم يلتافت يوما وراء ما داق الذل لا كالنسر في شمن الذرى وكلف عن بسلاحي والعزم وهولها ما هاب قطا اوضر يا رب لي لم في الذيدا من الكرار لذاته والكفر بال حبد برا أشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى طابت في أيامه والقلب منه استهشرا أثنى له أقدامه وبكت إليه سَتُرَا وَشَكَتْ لَنَا اطْرَافُهَا كَثِيرَ أَسَمٍ وَتَصَدْرَا فَأَجَابَهَا مُتَجَلِّي دَمٍ أَدْبَعْتُ وَاللَّهُ اشْتَرَى فَأَجَابَهَا مُتَجَلِّي دَمٍ وَاللَّهُ